فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عقيا يا أبت أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قَالَ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَسْتَوْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ ابِنْ يَا فَلَمَّا اعْتَزَلُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا بِذِكْرِ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا.